وكيده في نحره يا رب العالمين. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الفواحش والمنكرات ما ظهر منها وما بطن يا رب الارض والسماوات. اللهم أمن علينا بثوبة النصوح يا رب العالمين. اغفر دم المذنبين واقبل طوب التائبين وردنا اليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم من هاد منهم عن الصواب. ورده إلى الحق والصراط المستقيم يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا جبار السماوات والأراضي اللهم ننصر المجاهدين في سبيلك والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم أيدهم بتأهيدك يا حي يا قيوم اللهم ادفعنا الغلاء والوباء والرباء والسنى والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اكبت عدوك وعدونا من اليهود والنصارى الذين يمكرون بنا مكر الذيل والنهار ندرأ بك في نحودهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اجمع قلوبنا على الحق يا حي يا قيوم